و مفرداته ناتي اليوم الى مبحث رائع فقهيات الحديث الفقهيه الاولى نجاسه المزي نجاسه المزي لو الاخر عليكم الحديث عشان الناس تعرف احنا فين قال المصنف رحمه الله تعالى باب في المزي وغيره عن علي بن ابي طالب جزاك الله خيرا عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاء فاستحييت اناس رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني عذرا لمكان ابنته ليس في الروايه التي معي مني انما هذا في روايتي غير الصحيح روايه الترمذي روايه النسائي لمكان ابنته فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال يغسل زكراه ويتوضأ وللبخاري اغسل زكرك وتوضا ولمسلم توضأ وانضح فرجك وضبطه النووي وانضح فرجك قلت الحديث المسألة الأولى نجاسة المذي فائدة عزيزة. قلت وقد نقل نفر من أهل العلم إجماعا هذه فائدة عزيزة. وقد نقل نفر من أهل العلم إجماعا على نجاسة المزي. وهم الإمام ابن الملق صاحب الإعلام وابو بكر بن العربي. وابو بكر بن العربي وغيرهم وغيرهما قلت وهذا غلط وهذا غلط وليس في نجاسه المذي اجماع وفي مذهب احمد روايه رواية بطهارة المزي بل وخرج ابن عقيل وخرج ابن عقيل الحنبلي قولا بطهارة المزي قياسا على قياسا على المني ونقل ابن رجب في شرح البخاري ونقل ابن رجب في شرح البخاري رواية عن أحمد رواية عن أحمد اختارها بعض أصحابه رواية عن أحمد اختارها بعض أصحابه أنه طاهر انه طاهر قال ابن عقيل قال ابن عقيل إن قلنا إن قلنا مخرج مخرج البول فينجف إن قلنا مخرج مخرج البول فينجف وإن قلنا مخرج مخرج المني فله ماذا حكم المني لوليه طهارة قلت وسياتي وسيأت عرض شبه عرض شبه القائلين بطهارة المزي وبهذا تعلم غلط وبهذا تعلم غلط من نقل عليه اجماعا كالنووي وإجماعات النووي وإجماعات النووي أكثرها منقوض وإجماعات النووي اكثرها من منقود قلت ولذا اعرض الحافظ ابن حجر عن هذا الاجماع فلم ينقله على غير عادته على غير عادته قلت ولم اجده ولم اجده في ذكر الاجماعات عند ابن المنذر او ابن حزم او ابن حزم رحمهم الله تعالى ونقل ونقل العلامه البسام انه يعفى عن يسيره يعفى عن يسيره وهذه روايه في مذهب أحمد كذلك قلت وبهذا تعلم أنه قول جماهير أهل العلم رحمك الله وبهذا تعلم أنه قول جماهير أهل العلم وحق ما قال أحمد وما يدريه لعلهم اختلفوا واما القول بنجاسته إذا هذه اول فائده ان الاجماع غير, إيه؟ غير ثابت بل هناك روايه في مزبى احمد وروايه عن الإمام نفسه بأنه ماذا بانه طاهر ولهم في ذلك اشكالات فتعلم بذلك غلط من نقل إجماعا كابن الملاق والنووي وأبو بكر بن العربي وأبو بكر ابن العربي من قبلهم ولكن الحق أنه ليس عليه إجماع وإنما هو قول جماهير ماذا؟ أهل العلم من غير إجماع وهناك رواية في مذهب أحمد أنه يعفى عن يسيره وعليه فطالب العلم عليه الا يتساهل في نقل دعوة ماذا؟ دعوة الإجماع خاصه وقد علمت الان عده اشياء فيما يتعلق بالاجماع الاول تساهل النووي في نقل الاجماع الثاني عدم التساهل في نقل دعوى الاجماع من غير التسبت تسبت منها وقد قال احمد وما يدريه لعلهم إيه؟ لعلهم اختلفوا لعلهم اختلفوا واضح قلت والقول بنجاسته هو الراجح هو الراجح من اقوال اهل العلم وذلك للأدلة التي الدليل الأول أمره صلى الله عليه وسلم بغسل الذكر منه والأمر بالغسل والأمر بالغسل لا يكون شرعا إلا لماذا إلا للشيء النجس لأن الغسل تطهير ثانيا أنه أمر بنضح الثوب منه أنه صلى الله عليه وسلم أمر بنضح الثوب منه والنضح تطهير النضح صورة من صور التطهير ولا يكون النضح إلا لشيء نجس ثلاثة سؤال الصحابة عنه كما سال سهل بن حنيفه كما سال سهل بن حنيفه عما يصنع بالسوب عما يصنع بالسوب فيما يصيب السوب منه فيما يصيب السوب منه قلت وسؤال سهل فيه معنى فيه معنى نجاسه نجاسه المزي وإلا لما سأل سهد عنه رابعا وقد جاء في حديث عبد الله بن سعد الأنصاري أنه قال أو سأل عن الماء بعد الماء سأل عن الماء بعد الماء فقال ذلك المزل ذلك المزل وفي ذلك إشارة إلى مخالطة المزي البول وهذا مما يستوجب نجاسته سادسا اغتسال الصحابة منه وشدة تحرزهم اغتسال الصحابة منه وشدة تحرزهم وما يتحرزون هذا التحرز إلا لاعتقادهم نجاسته الا لاعتقادهم نجاسته نعم ويكون بعد البول حينا لأن هذه الرواية صريحة إنه قال له الماء بعد الماء فقال ذلك ليه ذلك المزي يبا هذه خمسة أدلة على سته ولا خمس خمس على نجاسة ماذا المزى وهي كما ترى صريحة أمر بالغسل وأمر بالتطهير وتحرز الصحابة منه شديدا حتى أن عليا كان يضع الفتيلة في فرجه أو في ذكره من أجل التحرز منه قلت إشكالات اشكالات حول القول بطهارة حول القول بنجاسة الإشكال الأول وإنه يجزئ فيه النضح كبول الغلام الذي لم يأكل إذا هذا أول إشكال بقياس انه قالوا لما كان النبي صلى الله عليه وسلم قال ينضح السوب منه كان بذلك كماذا كبول الغلام الذي لم يأكل فلما أشبه بول الغلام الذي لم يأكل كان طاهرا إيه؟ مثل وبدد لي قياس طب يلا ما نجيب طلبة العلم قول يا فايس النجاسه حكم تعبدي عدم القول بالقياس فيها لأن يعني إيه حكم تعبدي أنا عشان أقيس فيه عله ما هي مثال قول خمر محرمه المخدرات محرمه لان في علة له السكر علة جامعة بينهما لكن هنا ما هي علة القول بنجاسة المزي ما عندي علة عشان أحكمه على المزي بالنجاسة أو بالطهارة ما عندي علة دي مسألة تعبدية مبناها على أمر الله تعالى وفعل ولا تفعل بول الغلام نجس أصلاً نحن لا نسلم بانه طاهر لماذا نجس لانه أمر بالنطح عليه والنطح تطهير والتطهير لا يكون إلا لشيء نجس وثانيا لانه قرنه بماذا ببول الجاريه وبول الجاريه ماذا نجس وثالثا لان الاصل في البول نفسه هو نجس البول نفسه سواء كان بول غلام بول جاريه هو البول نجس إلا ما استثني من الدليل كبول من بول الإبل نعم. ان هذا القياس في مقابل نصف هو فاسد الاعتبار لا البول الغلام ينضح الاختلاف الخارج لان مخرج البول غير مخرج المزي وهذا في كلام نعم <تصفيق> مش قالوا ان بول الغلام ينضح والمزي ينضح منه السو فقالوا فلما كان الاثنين يشتركان في علة النطح كان المزي طاهرا لان بول الغلام طاهر هذا مبني على أصلي على فرضية ان بول الغلام قلت ولا نسلم بان بول الغلام طاهر بل الراجح نجسته بل الراجح نجسته لان النبي لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بنضح الثوب منه والنضح تطهير ولا يكون التطهير الا لشيء نجس ثانيا وهذا خياس فاسد الاعتبار لأنه قياس في مقابل نص والخياس في مقابل نص فاسد الاعتبار ثالثا وهذا خياس فاسد الاعتبار لأنه خياس في امر تعبدي تنعدم فيه العلة الجامعة بين المقيس والمقيس عليه رابعا رابعا وأنه في المقابل امر بغسل ماذا بغسل الذكر والأنسيين بما دل على نجاسته بما دل على نجاسته خامسا وهذا قياس فاسد الاعتبار لمفارقه المزي البول من وجوه المفارقه في المخرج والمفارقه في السبب والمفارقه في, اللي في الشخص المزي من الانسان البالغ والبول من الذكر له الرضيع حد يقيس بالغ على زكى الرضيع وهناك ول... و... و... فارق في المخرج وهناك فارق في السبب البول أمر فطري قبلي لكن المزي يكون عند ماذا عند الشهوة عند الملاعبة المداعبة لكن البول يكون عند الحاجة واضح البول يخرج شهوة نما البول يخرج ايه؟ يخرج حاجة وخلقة وفطرة هذه خمسة اجبنا بها على الإشكال الأول طيب قلت الإشكال الثاني قولهم بأن المزي من أجزاء المني المزي من أجزاء المني فلما كان المني طاهرا كان المتولد عنه طاهرا اللي هو ماذا المزي لأن المني طاهر والمزي تولد من, من المني من أجزائي فكان طاهرا بما كان منه قبل ما من نجيب أقول فائدة في مفارقة المزي المني اعمل جدول من خمستاشر نوط من يقول بقى معي أول مفارقة المزي لا يعقب فطور المني يعقب فطور اثنين المني يخرج بدفق كما قال تعالى مما ان دافق لكن المزي لا يخرج بدفق ثلاثة المزي يكون اول الشهوة والمني اخر الشهوة اربعا المزي عديم اللون رقيق لكن مني أبيض يميل إلى الصفر إذا يبت خمسه المزي له رائحه المني له رائحه تشبه رائحه العجين والمزي لا رائحه له سته المزي ممكن ياتي بعد البول المني لا سبعه المني يجب منه الغسل لكن المزي يجب منه الوضوء ثمانيه الولد المزي لا يكون منه الولد والمني يكون منه الولد تسعة ماشي المزي يجب تطهير الثوب منه أما المني يستحب ولا يجب عاشرا ما فرقنا في اللون يعني ممكن عشرة 11 يلا المني ايه المني فعلا غليظ القوام لكن المزي ما هو غليظ القوام ما احنا اصلا حنخرج من هذا خروج المني بشاء يبطل الصيام على قول بعض اهل العلم لكن المزي خروجه لا يبطل الصيام اجماعا 12 فايز المني لزج طب ما لا المزي لزج برضه ها؟ آه لا يشترط من نزول المزي مني يعني فعلا لو نزل المزي بالشرط يتبعه مني لكن لو نزل مني يبقى لابد قبله ماذا مزي او مزي طيب قلت فائدة عزيزة في مفارقة المزي المني والمزي فارق المني من وجوه الأول المزي رقيق لا لون له المني أبيض أبيض يميل إلى الصفر إذا يبس اثنين المزي لا دفق في خروجه المزي لا دفق في خروجه المني ماء دافق المزي لا يصيب المرء بعده فطور المني يكون بعده فطور أربعة المزي ليس له رائحه المني له رائحه تشبه العجين اذا يبس خامسا المزي لا يشعر الانسان بخروج والمني يشعر الإنسان بخروجه سادسا خروج المزي يوجب الوضوء خروج المني يوجب الغسل سبعة خروج المزي لا يؤثر على الصيام اجماعا خروج المني يفسد الصيام على قول بعض اهل العلم ثمانية المزي يكون في النساء أكثر والمني يكون في الرجال أكثر تسعة المزي ليس غليظ القوام إنما المني غليظ القوام عشرة المزي لا ينكسر به الذكر، المني ينكسر به الذكر. حداشر، المزي يكون أول الشهوة، المني يكون آخر الشهوة. اتناشر، المزي لا يكون منه الولد، المني يكون منه الولد. 13- تطهير المزي يكون بالنظر أما المني يكون تطهيره بالغسل والفرق 14- لا يتبع نزول المزي مني ولا ينزل المني إلا بعد مزي المزي خرزات كما جاء في حديث علي يعني متخرز وأما المني فسائل فسائل لا يسيل بعد هذه التفرخة ولما اتجانا هذه التفرق؟ هذه مساله مهمه لما يجي حد يجيب لك قياس فانت كيف ترد قياسه بذكور بذكر بذكر اوجه الايه بين المقيس والايه والمقيس عليه زي مساله القياس الحيض على الجنابه والجنابه على الحيض لما نذكر وجوه التفريق بين الحيض والجنابة ينعدم هذا القياس قلت يعني لا يجري يعني زي المية قلت وهذه المفارقة تابت تسوية بينهما في الأحكام وعليه فلا يكون طاهرا بطهارة المني اثنين ولا دليل على أن المزي من أجزاء المني ولا دليل على أن المزية من أجزاء المني حتى يأخذ حكمه ثلاثة ولو سلمنا أنه من اجزاء المني فلما انفصل عنه فلما انفصل عنه استقل حكما كما الصفرة والكدرة عندما تنفصل عن الحيض الصفرة والكدرة إذا انفصلت عن الحيض حكمهما ماذا ها؟ الطهارة صحيح وعدم النجاسة لكن لو اتصلت بالحيض حكمها حكم الحي قلت رابعا وهذا قياس فاسد الاعتبار لأنه قياس في وجود نص وخامسا تولده من المني لا يعني طهره فالفرع فالفرع قد يخالف الأصل ويفارقه ولا يساويه الاشكال الثالث الاشكال الثالث قال الشوكان رحمه الله بعد أن نقل اتفاق العلماء على أن المزي نجح، قال ولم يخالف في ذلك إلا الإمامية، إلا الإمامية، الإمامية اللي شيعا شيعة محتجين، محتجين بأن النطفة لا يزيله. نضح لا يزيل له المزي من على السوء ولو كان نجسا لوجبت ماذا ازالته يعني ده احتجاج عقلي قالوا نحن ان هو وجب فيه النضح والنطح لا يزيله من على السوء فلو كان نجسا لوجبت ماذا ازالته مطلقا من على السوء قلت واذا حضر النظر وإذا حضر الأثر بطل النظر ولا احتجاج عقلا متى جاء النص نقلا ثانيا ولا يشترط إجاء إزالة النجاسه بل يمكن تطويرها مع بقاء اثرها صحيح ولا لا كنجاسه ماذا الحي لما لها ولا يضرك اثره ثالثا والنجاسه مغلظه ومخففه والنجاسه مغلظه ومخففه وعليه فيغتفر في النجاسة المخففة ما يكون من إزالتها خامسا ولا رابعا رابعا وأن النبي صلى الله عليه وسلم في المقابل قد أوجب غسل الزكري منه خامسا قال الشوكاني والزمهم القول بطهاره العذره والزمهم القول بطهاره العذره لان النبي صلى الله عليه وسلم مسح عليه منها مسحا عليه منها والمسح لا يزيل له لا يزيل العذره ممكن يزيلها لكن اثرها يبقى ايه واخيرا ولا نسلم ولا نسلم بان النطح لا يزيله يعني من على الثوب ناتي الى الاشكال رقم كم إشكال الرابع وإذا قلنا مخرج مخرج المني فله حكم واذا قلنا مخرجه مخرج المني فله حكم ذا كلاما كذا قال ابن عقيل قياسا له على المني بعله اتحاد اليه المخرج الاثنين خارجين من مكان واحد يبقى الاثنين اما طاهرين اما نجسين قلت وهذا قياس فاسد الاعتبار لكونه لا قياس مع النص لكونه لا قياس مع النص اثنين وليست العبرة في النجاسة بالمخرج فالحيد والاستحادة فالحيد والاستحادة متحداء المخرج متحداء المخرج إلا أن الحيد نجس اتفاقا والاستحاضه ليست نجسه اتفاقا ثالثا واتحاد المخرج لا يوجب القول بالطهاره لان المخرج قد يجمع الطاهر والنجس معا والنجاسه حكم تعبدي لا تعلق لها بالمخرج بدليل دم الحيض نجس بينما لو لو خرج الدم من الأنف فلا يكون ماذا نجسا قلت وهذا مبنى على شك لأن هناك قول أن مخرجه مخرج مخرج البول <تصفيق> قال صديق حسن خان على أنه على أنه يمكن أن يكون التغليز في المزي إما لكونه يخرج غالبا إما لكونه يخرج غالبا مختلطا بالبول مختلطا بالبول أو لأنه ليس أصل الإنسان قلت فائدة عزيزة وعندي مشابهه المزي للبول مشابهه المزي للبول أكبر من مشابهه المزي للمني هذه مسألة ثانيه فيها حوالي تقريبا سبعة وجوه للشبه بين المزي والبول ها قول الاثنين ايه الاثنين عديم اللون لا هو البول عديم اللون ده. قد يتبع المزي البول اثنين ماشي غيره في أمور مشتركة لا يلزم فيهم الاغتسال يجب فيهما الوضوء يبدأ وجه الاشتراك نعم نجاساتهما نجسان على الراجع طيب قلت أنهما يجب منهما الوضوء قولا واحدا لاهل العلم وجوب غسل الزكري منهما منهما ثلاثة وجوب تطهير الثوب منهما ليكم السلام أربعة اتحاد المخرج خمسة تلازم الخروج كما في حديث عبد الله بن سعد الماء بعد الماء سته مختلطان لقوله الماء بعد الماء وفعلا يا ده أصل اصل حكمه الله عز وجل في خلق المزن إنه هو بيطهر المحل بيطهر المحل من ماذا من البود حتى اذا خرج بعده المني لم يختلط بماذا ببول فيخرج المني طاهرا ليتحقق به ماذا الولد والخلق قلت وعليه فالمزي اقرب إلى البول منه للمني المني مما يقول قول بنجاسته درس اليوم فيه ثلاث فوائد عزيزه جدا تنبني عليها مسائل كثيره منها مساله بطلان الاجماع مساله مفارقة المزي للمني مسألة مشابهه المزي لماذا للبول واضح قلت فرع يسير المزي يسير المزي وفي رواية عند احمد. أنه يعفى عن يسيره قال صاحب الانصاف قال صاحب الانصاف وهو الصواب وهو الصواب خصوصا في حق الشباب لكثره ما يصيب ثياب سب... الشباب العزاب لكثره ما يصيب ثياب الشباب العزاب فهو اولى بالتخفيف من بول الغلام واسفل الخف يبقى هذه مسألة متفرعه عن المساله الاولى اتفقنا قلنا بان الراجح نجسته طب هل يعفى عن يسيره قلت والصواب خلافه أنه لا يعفى عن يسيره وذلك اولا في حديث المقداد في حديث علي من سؤال المقداد سأله عن المزي يخرج من الإنسان سأله عن المزي يخرج من الإنسان وهذا فيه ماذا؟ ذكر عموم المزي من غير تفريق بين ماذا؟ بين كسيره وقليله أو يسيره ثانيا أنه لا يمكن حد هذا اليسير بحد وما لا يحد وما لا يحد لا يشرع يعني ايه انت بتقول يسير طب ايه هو القدر اليسير ما دي مسألة نسبية ومسألة لا يمكن ضبطها هل اليسير ده مقدر بكذا بكذا بكذا يبقى ما عنديش حد يبقى لا يمكن ضبطه لا يمكن حده فلا يمكن ضبطه لا يمكن تشريعه ثالثا ان الاصل في النجاسات مطلقا الاحتراز منها لا فرق بين يسيرها وكثيرها اصل في النجاسات مطلقا هو الاحتراز منها عدم التفريق بين يسيرها وكثيرها رابعا ولما سبق شباب فيده السابقه ولما سبق تشبيه تشبيه المزي بالبول فالبول نجس ولو كان قطرة يجب التنزه منها أو عنها خامسا من أن الشارع قد خفف في شأن المزي بانه شرع فيه الوضوء دون الغسل وامر بغسل الذكر والانثيين لقطعه ونطح الثوب منه سادسا انه يمكن دفع اليسير منه باسلوب اخر أو بطريقة أخرى قد تحفز منه قلت سابعا يضحي فاض لو أنه يكسر نزوله واضح كما كان علي يفعل ويضع شيئا في أذني قلت سادسا ويستلزم العفو عن يسير مزي أن يكون العفو في غسل الذكر منه والأنسيين وعدم إجاب الوضوء يعني من عفى عن يسيره في التطهير يلزم أن يعفو عن يسيره في ماذا في الغسل منه وفي إجاب الوضوء منه لأن هذه الأحكام جميعها متلازمة لأن هذه الأحكام جميعها متلازمة فإما تجب جميعا أو تسقط جميعا أفو هذه طب انتبه معي. قالوا يعفى عن يسيره يعني يعني لا يلزم تطهير الثوب منه لو كان يثير ماشي نقول لهم لا لن يلزم من قولكم هذا عدم وجوب غسل له الذكر والانسين منه وعدم الوضوء فاما ان تكون الاحكام الاربعه مجتمعه واما ان تسقط جميعا او تجب جميعا قلت واخيرا بل يمكن القول أن الشارع غلظ من جهة أخرى في أمر المزيد كما أفاد من؟ كما أفاد من يا رجل؟ كما أفاد من من العلماء؟ يا ويلكم نائمون؟ ها؟ صديق حسن خان قبل خليه هات اخر جمله با سفيان أول. غلظ فيه من جانب آخر وذلك لاختلاطه بالبول ومشابات إياه وهذا التغليز يعبى وهذا التغليز يعبى التفريق بين يسيره بين يسيره وكثيره هذه المساله الاولى قد انتهت باشكالاتها وبفرعها صحيح ننتقل المسألة الثانيه لا ادري ان كنا ننتهي منها قبل المغرب ولا ولكن ان شاء الله ننتهي منها مساله ثانيه غسل الذكري كله قلت اتفقوا على وجوب غسل الذكري منه على خلاف على خلاف بعد من غسله كله أو غسل بعضه أو غسل أو غسل ما أصيب به يعني هل يغسل الزكر كله ولا يغسل ما أصيب به هو المزي فقط موضع المزي قلت خلاف ما بين أهل العلم فقال مالك ورواية عن أحمد فقال مالك ورواي عن أحمد بغسل الذكر كله، وذلك للأدلة الاتيه الأول امره صلى الله عليه وسلم بغسل الذكر منه من قول يغسل ذكرك. والذكر حقيقة في العضو كله ومجازا في بعضه يعني ايه الكلام ده لما يقول الزكر يقصد ماذا كل الزكر لكن مجازا في اللغة ان يقصد بعض الزكر والحقيقة مقدمة على ماذا على المجاز اثنين لأن هذا هو الظاهر المتبادر إلى الزهن وأن خلافه لا بد عليه من قرينه ثلاثة وقوله في رواية في الرواية الأخرى اغسل مذاكيرك اغسل مذاكيرك، وقد أفاد، وقد أفاد بعضهم أن جمعه, أن جمعه، أن جمعه، أن جمعه وليس في الجسد منه إلا واحد، بالنظر لما يتصل به، بالنظر لما يتصل به. واطلق على الكل اسمه واطلق على الكل اسمه فكانه جعل كل جزء فكانه جعل كل جزء من المجموع كالذكر في حكم الغسل، فكانه جعل كل جزء من المجموع كالذكر في حكم الغسل. يبقى روايه مذاكيرك افادت ماذا ان مزاكير جمع ولابد لهذا الجمع من معنى فالجمع أبعد ما يكون عن ماذا عن الجزء وأقرب ما يكون إلى ماذا إلى العموم والكل قلت رابعا أمره في الروايات الأخرى بغسل الأنسيين ولا يتصور ايجاب غسل الأنسين من دون غسل ماذا جميع الذكر بل هو لازم بل هو لازم خامسا ولما أشبه المني منها من جهة وهو الخروج والتقارب ولما أشبه المني من جهة وهو الخروج والتقارب كان الأمر بغسله كله بدلا من البدن مفهومه هذه يعني هو أشبه المني طب المني بتغسل ماذا البدن كله فقال فالأقرب إلى هذا أن تغسل ماذا الذكر إيه كله هذا أقرب قلت سادسا ولما كان سبب غسله تعبديا ولما كان سبب غسله تعبديا كغسل المسلم من الجنابه كغسل المسلم من الجنابه فلم يفرق بين موضع النجاسة وغيره كذلك غسل الذكر تعبدي غسل الذكر تعبدي فلا فرق بين موضع النجاسة وغيره سابعا وأن القول بغسل والأحوط والابرا للزمة وأن القول بغسل والأحوط والابرا للزمة والأقرب والأقرب إلى أمر الشارع إلى أمر الشارع من التجديد في باب النجاس سامنا ومن اعتبر بغس بعلة غسله ومن اعتبر بعلة غسل وهو قطع المزي من إبراد الزكر والأنسيين قطع المزي من إبراد الزكر والأنسيين وما يتوصل به الى الواجب فهو واجب سامنا ولما كان غسله تطهيرا والتطهير حكم تعبدي لا مورد للنظر فيه ولا للقياس بقرينة بقرينة أن الله أمر بغسل بغسل البدن كله من الجنابه وكذا من الحيض ولم يعتبر بموضع بموضع الجنابه ولا موضع النجاسه يبقى هذه ثمانية وجوه في أن الواجب في المزي هو غسل الذكر منه جميعا. طيب إن شاء الله تعالى تأتيني ورقة من عند النساء بأعداد النساء على أن تتولى أخت وجبات الإفطار لهن حتى لا يضيع حق إحداهن طيب المذب الثاني ومذب جماهير أهل العلم بغسل ما اصاب الذكر منه وقد نص عليه سعيد بن جبير واستدل عليه بالادله الاتيه الاول قال به ابن حزم الاول قال به ابن حزم من ان غسل جميع الذكر او كله شرع شرع والشرع لا يكون إلا بدليل هذا أول إشكال معا جد طلبه العلم لأنها ست إشكالات ست إشكالات حول غسل جميع كذا قال ابن حزم نعم بنقول صح الدليل من وجوب غسل الذكر ماذا جميعه وصح الدليل باللزوم من وجوب غسل الأنسين مما يستوجب ماذا غسل الزكري نعم طيب غيره. طيب قلت وقد, وقد سبق الدليل بوجوب غسل غسل الزكري جميعه من قول اغسل ذكرك وفي روايات مزاكيرك وفي روايه مسلم فرجك ويستفاد من مجموع روايات غسله جميعهم لان الفرج اعم من الذكر لأن الفرج أعم من الذكر والمذاكير اسم جمع والجمع لا بد أن يكون له حقيقة هنا يقوي هذا يقوي هذا ما جاء شرعا من وجوب غسل الأنسيين ومفارقة تطهير المزي لسائر النجاسات ولما غلظ الشارع من جهة ولما غلظ الشارع من جهة في تطهيره فكل هذه المعاني كل هذه المعاني تجعله أقرب في غسل جميع الزكاة. يبقى هذا أول إشكال من عند ابن حزم. الإشكال الثاني وأشكل برواية الإسماعيلي وأشكل بروايه الإسماعيلي أنه لما سئل عنه صلى الله عليه وسلم لما سئل عنه صلى الله عليه وسلم قال توضأ وغسل قالوا توضأ واغسله فقالوا والضمير ها هنا يعود على ماذا ها على المزي قالوا وعود الضمير على المزي يعني غسل المزي وهذا لا يستلزم غسل الذكر جميعا جميعا يبا أشكلوا برواية الإسماعيل إن هو قال توضأ واغسلوا غسل ماذا؟ المزي قالوا فهذا طلب لغسل المزي فلا يكون حجة في غسل جميع الزكرة نعم ما رواية الإسماعيل مخرجة على رواية الصحيحين لكن فعلا تقدم رواية الصحيح يبقى انت بتشكل أن الرواية هنا ان الواو هنا واو الترتيب واو الجمع ليست واو الترتيب طيب إن الأدلة الأخرى جاءت صريحه في وجوب غسلية ممكن ما في ذكرها في الروايه وقال توضى واغسله روايه مختصر <تصفيق> طيب ماشي قلت جوابا الاول ولا نسلم بان عود الضمير على المسجد انما الضمير محتمل في عوده إما على المزي وإما على الذكر ثانية ولو سلمنا بعود الضمير على المزي فهذا من باب تأكيد غسله خاصة هذا من باب تأكيد غسله غص ولا ينفي هذا مشروعية غسل ماذا جميع الذكر يبقى هذه الرواية تحمل على ماذا على تأكيد غسل ما مست الذكر منه من غير نفي ماذا قلت سالسا وأن روايات الأكثر والأصح والأشر فجاءت بغسل الزكر جميعه فتقدم على رواية الإسماعيل كذلك من جياتي أنها محتملة كذلك من جياتي أنها محتملة رابعا وقد جاءت الروايه الاخرى بزياده بزياده يتعين قبولها لان من حفظ حجه على من لم يحفظ لان من حفظ حجه على من لم يحفظ بذكر بذكر المذاكير والفرج والذكر مما يستوجب غسل جميعه واخيرا وليس في هذه الروايه ذكر نطح السوق ولا غسل انسيين وليس فيها ترتيب كذلك فلتحمل على ظاهرها مفهوم الحته الاخيره دي ها مفهومه الروايه ما فيهاش غسل للانسيين ما فيهاش نطح السوق ما فيهاش ترتيب لانه جعل الوضوء الاول وبعدين فهل تحمل على ظاهرية؟ يعني لو تركتم الرواية على ظاهرية يبقى لزاما لا تقول بنطح له سوب ولا غسل ولا الترتيب نعم ما هو قال توضى وصل الإشكال الثالث ولعل هذا آخر إشكال فقالوا ولما كان المزي نجسا كسائر النجاسات ولما كان المزي نجسا كسائر النجاسات فلا يغسل فلا يغسل الا ما اصاب البدن منه يبقى اسمه ايه قياس نمقسوه على سائر النجاسه فاذا كان في سائر النجاسات لا تغسل الا ما موضع النجاسه يبقى لا تغسل هنا الا موضع النجاسه وهو ما اصاب الذكر منه طيب يلا نصر الجنابه ما فاش نجاسه خالص لا. قياس في مقابل نص تطهير النجاسات أمر تعبدي ففي حين يقول اغسل النجاسه فقط وحين يقول اغسل اليه البدن كله وحين يقول زي الحيض وحين يقول اغسل موضع النجاسة وحين يقول امسح موضع النجاسة وحين يقول انضح وحين يقول اغسل سبع مرات وحين يقول ترب فمسائل التطهير هذه مسائل تعبديه ماشا <تصفيق> غير سبقك فيها غير الجواب عشان ندرك المغرب الأول وهذا قياس في مقابل نص والقياس في مقابل نص فاسد الاعتبار ثانياً والمزي فارق سائر النجاسات فلا يقاس عليها ثالثا وتطهير النجاسات أمر تعبدي ولهذا تختلف طرق التطهير ولهذا تختلف طرق التطهير ما بين؟ تكرار الغسل تكرار الغسل النطح الحت القرص الدباغ التتريب يبقى دي كل طرق للإيه؟ للتطهير يبقى مش كل نجاسة تغسل في نجاسة تمسح وفي نجاسة زي نجاسة النعل مسح وفي نجاسة فيها تتريب وفي نجاسة فيها نطح وفي نجاسة فيها قرص وفي نجاسة فيها ذباب يبقى تختلف طرق طرق التطهير لأنها تعبدية قلت رابعا ولأن النبي صلى الله عليه وسلم فرق فرق بين المزي وسائر النجاسات من أنه ينضح ولا يغسل يعني الثوب منه فتكون المفارقه في غسل جميع الذكر منه رابعا وهذا القياس وهذا القياس فاسد بالنظر الصحيح من ان عله قطع قطع النجاسه من ان عله قطع النجاسه هنا هي غسله من أن سبب قطع النجاسة هنا هو غسل الزكري جميعا والأنسين معا بإبراده ليتوقف خامسا وهذا القياس يرد قياس مقارب وهو القياس على ماذا؟ على المني وهو قريب الشبه منه والمني يغسل فيه البدن فكان الأقرب إلى هذا القياس غسل الزكري بل والمغاب كما فعل عمرو رضي الله عنه طيب يا طلبة العلم باقي على المغرب كم شوف لنا الساعة قوم يا بعد السلام شوف كم دقيقة فضل ها وصل فضل دقيقتين أو ثلاث دقائق خفاية ذلك بعد المغرب نستكمل إن شاء الله تعالى درس الفقه لمدة نصف ساعة تقريبا عليه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 فامرت المقداد ابن الاسود فساله فقال يغسل ذكره ويتوضا وللبخاري اغسل ذكرك وتوضا ولمسلم توضا وانضح فرجك كنا قبل المغرب مع ماذا مع المساله ال المساله الثانيه هي وذكرنا اشكالين ثلاثه الاشكال الرابع قولهم بقياسه على البول فلا يغسل منه الا قولهم بقياسه على البول فلا يغسل منه إلا موضع النجاسه وقبل هذا الخياس يا طلبه العلم لا بد من فائده مفارقه البول لماذا للمزي واضح <تصفيق> قلت فائدة في مفارقة البول المزي انتقدت مشابهة البول المزي الذي ذكر قبل مشابهه أما هذه المسألة فمفارقة ومقالب انتبه في مفارقة البول المزي الأول المزي لا يكون إلا من بالغين اما البول فيكون من عموم الانسان ثانيا المذي يكون لشهوة اما البول فيكون لحاجة ثالثا ان البول لزج يسيل ان البول لزج لا يسيل بينما البول يسيل وليس لزجا ان المزي لزج لا يسيل والبول يسيل ولا ليس لزجا رابعا ان المزي لا لون له واما البول فلا يعدم اللون من صفره الى نحو ذلك قلت عليه فالمفارقة التي بين البول والمزي تمنع القياس لأن القياس لا يصح مع الفارق ثانيا وهذا قياس في مورد النص ولا قياس ولا قياس في مورد النص سالسا وأن نجاسة نجاسة المزيد تفارق نجاسة البول لما فيها من تغليظ لما فيها من تغليظ من غسل الانسيين ونطح الثوب اما البول اما البول ففيه غسل الثوب وليس فيه غسل الانسيين الاشكال الخامس قولهم فهو حدث من الاحداث حدث من الأحداث لا يغسل منه إلا الموضع قلت وإن كان المزي حدثا لكنه يفارق سائر الأحداث لما فيه من الرغبة والشهوة وأما الاحداث الاخرى ففيها الحاجه ففيها الحاجه والاطرار ثانيا ولا يلزم من كونه حدثا ان يشابه سائر الاحداث او ان يماثلها فإن الموافقة لا تمنع المفارقة. الموافقة لا تمنع ماذا؟ المفارقة. فإن كان يوافق الأحداث في وجوب الغسلها والطهارة منها، فهو يفارقها في طريقة ماذا؟ في طريقة التطهير. ولذا كم من الأحداث؟ كم من الأحداث تتغير طرق طرق تطهيرها؟ نعم مزيد الاسم فأكتب الاسم جائزة اليوم الأم زيد جائزة اليوم الأم زيد وطبعا إجابات كلها متميزة تكاد تكون في مستوى واحد ولكن تفضيل أم زيد جرى لأن أم العلاء وأم عيسى قد أصابتا من قبل جوائز قد حصلتا من قبل جوائز ففضلت أم زيد بأنها لم تحصل قبل جائزة يومية يعني. طيب فين كنا لا تمنع المفارقة واضح سالي رابعا خامسا كم ثالثا وإن كان حدثا من جهة فإنه فارق سائر الأحداث من جهة أخرى وهي جهه النجاسه وليس كل حدث نجسا كالريح رابعا وهذا قياس في مورد النص قلنا هذا ولا لا ها وهذا قياس في مورد النص لا يعتبر به خامسا لان المزي يزيد على سائر الاحداث بمعنى وهو معنى ماذا ان غسل الذكر والانثيين لاجل قطع الشهوه وتوقفه الاشكال الاخير قولهم ولا يجب غسل ولا يجب غسل جميع الذكر كما أن, كما أن من مس زكره فليتوضأ كما أن من مس زكره فليتوضأ ولا يلزم مس جميع الزكر ها هنا يعني هم عملوا قياس قالوا لما كان مس الذكر ناقضا ولا يلزم مس جميع الذكر إنما مس بعضه فقط فكذلك لا يلزم هنا غسل جميع الذكر قلت وفي مس الذكر خلاف قوي في كونه ناقضا او لا على اربعه مزاهد فلا يقاس على محتمل لان من اهل العلم من قال مس الزكر لا ينقض الوضوء لحديث طلخ بن حبيب انما هو بضعه منك ومنهم من قال هو ناقض لقوله من مس ذكره فليتوضا وفريق توسط فقال ناقضا اذا كان بشهوه ولا ينقض إذا كان مس بغير شهوة وفريق رابع هو ابن تيمية قال يستحب الوضوء من مس الذكر ولا يجب فإذا المساله محتملة فلا يقاس عليه على محتمل قلت ثانيا وهذا قياس مع الفارق اذ لا عله جامعه ها هنا والنجاسة أمر تعبدي، يعني تلك مسألة وهذه مسألة. دي مسألة في نقد الوضوء، مسألة ذكر، وهذه مسألة في غسل الذكر من المزل فإذا هناك مفارقة بين المسالتين تمنع هذا القياس؟ قلت سالسا، وهذا قياس في مورد النص، والقياس في مورد النص ممتنع ممتنع لأنه إذا حذر النص بطل النظر آخر مسألة معنا في درس اليوم غسل الانسيين غسل الانسيين هل يجب على من أمزى وخرج منه المزي أن يغسل أنسيه أم لا قلت وفي ذلك خلاف. فذهب الى وجوب غسل الانثيين الحنابلة خلافا للجمهور وذلك للادله الاتي الدليل الاول وهو حديث هشام بن عروه عند النسائي من امر النبي صلى الله عليه وسلم عليا بغسل مزاكيره والمذاكير وإن كان مسمى للذكر ولكن شمل الأنسيين بما كان اسم جمع لأن المذاكير اسم جمع واسم الجمع لا يطلق عليه على مفرد إنما يطلق على جمع فقالوا وإنما سمي الزكر مذاكير باعتبار ما يتصل به وهي ماذا الأنسياني فلذلك لما اتصلت بي سمي الجميع ماذا مزاكير واضح قلت وزيادة الأنسيين وزيادة غسل الأنسيين ثابته في حديث علي قد رواها النسائي من حديث رافع بن خديج رواها النسائي من حديث رافع بن خديج بإسناد على شرط مسلم ورواها ابو عوانه ورواه ابو عوانه من حديث عبيده السلماني من ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يغسل ذكره وانسيه قال الحافظ اسناده لا مطعن فيه اسناده لا مطعن فيه قلت بل جاء في روايه الصحيحين يغسل فرجه والفرج مسمى لماذا للزكر والانسيين معا واخرج ابو داود والترمذي وابن ماجه من حديث عبد الله بن سعد واخرج ابو داود والترمذي وابن ماجه من حديث عبد الله بن سعد من أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن سعد قال فتغسل من ذلك فرجك وأنسيكا وأنسيكا قلت ويصلحها هنا النظر من معقولية المعنى، وذلك أن غسل الأنسين أقطع للمزي، أقطع للمزي بإبراد الأنسين والذكر. يبقى هذه أربعة خمسه أدلة أربعة نصية من حديث عبد الله بن سعد. ومن سلاس روايات في حديث علي أو روايتان ومن معنى الفرج في اللغة ثم النظر الصحيح في وجوب غسل الأنسين ماذا مع الذكر؟ قلت وذهب الجمهور وذهب الجمهور إلى عدم وجوب غسل و وذلك بأنه لا يصح حديث في غسل الأنسين مع الذكر، وأنه لم يرد في رواية الصحيحين ذكر غسل الأنسين. يبقى أول إشكال قالوا ما عندكم حديث صح في غسل ماذا الأنسين؟ وأنه لم يرد هذا في حديث في روايه من الصحيحين قلت اولا بل صح بل صح في غسل الانثيين حديث علي من طريق عبيدة السلماني قال الحافظ من طريق عبيده السلماني قال الحافظ اسناد لا مطعن فيه وكذا حديث علي وكذا حديث علي بإسناد رافع بن خديج قال ابن القيم اسناده رجال مسلم يعني رجال الامام مسلم قلت وأما الضعف الذي في روايه عروه عروه بن الزبير عن علي بان عروه لم يسمع من علي فجوابه بأن عروه تابعي كبير وروايته عن الصحابة أكثر روايته بل كل روايته عن الصحابة وتنعدم روايته عن التابعين ثم هو سقة ليس متهمه فيحمل إرسالها هنا على الاتصال لأن الكلام في التابعين قليل وبقرينة الروايات الإيه؟ الأخرى الموصولة يبقى الآن صح صح حديث ماذا غسل قلت ثانيا وليس من, العمل يكون في وليس من شرط العمل بالحديث أن يكون مرويا في الصحيحين وليس من شرط العمل بالحديث أن يكون مرويا في الصحيحين وإنما الحديث متى صح وجب العمل به وثالثا أن من روى وحفظ حجة على من لم يروي ومن لم يحفظ أن من حفظ وروى حج على من لم يحفظ ترابعا وكونه لم يروى في الصحيحين هذا لا يلزم منه القول بعدم المشروعيه لماذا؟ لأن في رواية الصحيحين ذكر الفرج، والفرج يعم ماذا؟ الأنسين، ولأنه لازم غسل الذكر جميعه غسل ماذا؟ الأنسين معه. إذا أجبنا عن أول إشكال بأنه لم يروى في صحيحين، إشكال الثاني. قالوا إن غسل الأسنين قدر زائد والعبرة بقطع النجاسة والعبرة بماذا؟ بقطع النجاسة قلت إذا حضر الأسر بطل النظر طالما قال رسول الله اغسل وجب التسليم والتفويل ما تعمل عقلك ها هنا تقول هذا قدر زائد هذا لكذا هذا لكذا هذا لكذا, هذا لكذا قال الله تعالى قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وتساني وإن كانت العبرة بقطع النجاسة فقطع النجاسة لا يتحقق إلا بماذا إلا بغسل الانسيين لأن علب غسل الانسيين هو أنه لما يغسلهما فان فإن هذا يؤدي إلى قطع المزي وعدم خروجه ثالثا وانما العبره هي التطهير طهاره وقد جاءت الطهاره شرعا بغسل الانسيين والذكر والسوء كما في طهاره طهاره من المني والطهارة من الحي هل العبرة في طهاره المني قطع النجاسه المني ليس بنجس. ومع ذلك بتغسيل البدن هل العلة في الحيد قطع النجاسة طب لماذا تغسل المراه بدنها وموضع النجاسة ليس في بدنها كله واضح آخر إشكال معنا قولهم إن روايات غسل الانسين محمولة محمولة على معنى ما هو المعنى انتشار المزي انتشار المزي قلت وليس في الروايات وليس في الروايات ما يدل على هذا المعنى. وثانياً، إن العبرة في غسل الذكر والأنسين هي التهارة وليس مجرد قطع النجاسة. ثالثا وان قطع انتشاره في الأصل وان قطع انتشاره في الاصل لا يكون إلا بغسل الأنسين، واذا حضر الأصر بطل النظر هذه المساله الثالثه معنا تحت هذا الحديث فاستفدنا الآن أنه يجب غسل الذكر وأن المزي نجس ويجب غسل ماذا الأنسين منه واضح وإن شاء الله تعالى نستكمل في الغد بقية مسائل هذا الحديث ننتقل للحصة السابقة